ويجمالك بعدين ويجمالك مو قادره اتحمل البيك يتغزل يمكن ما تتخيل يا الغالي بيا صار عليك <تصفيق> Can يطيح make كاي شخص كلا كليا كلا ماكو حبيب مثلك غير أنا موت بشكلا ما أحب يشوفك شخص. افهم شعور الحبك افهم شعور الحبك من كل شي تحسس حتى إذا تتنفس وحدك مهم موبس والباقي كوم أحجار أحجار بالعشق أنا تعبك بالعشق أنا تعبك بس عدر العاشق تمشي ماسا مع انت حبيبي تصير لي غرفه النوم ومايه يحبوك يا دروايه يا ضحكتي بدنيايه انت حبيبي تصير لي قدام ع اسمك إذا أقوله اسمك اذا اقوله همس على لساني بالعشق هذاني لو انا واحد ثاني بس انت حب واختار روحي القابله خجوله روحي خجوله وياك نغى وبحالي انتدرى ما يكمل المشوار هاي اسمك إذا أقوله, أقوله همسا على لساني بالعشق هذاني يونا واحد ثاني بس انت أحب وقتك وجهك علي لو بعد ماكو شبيه يعوضك اراقبك باللحظه وصادلتك يا حبا وجهك علي لو بعد ماكو شبيه